ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعاب بل هم اضل السبيل الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا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 النوم سباتا والنوم سباتا وجعلنا النهار نشورا وهو الذي ارسل الذياحب بشرا بين يدي رحمتي وانزلنا من السماء ماء ام طه لنحيي به بلد ميت ونسقيه مما خلقنا انعاما ونسقيه مما خلقنا اناما وانا سيا كثيرا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 فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ